بسم الله الرحمن الرحيم 112. والصفات صفا 113. زجرا 114. ذكرا 115. إن إلهكم لواحد 116. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق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 إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب